وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَأَقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ مَضْنُ أَنَّهُ لَطِعٌ بِهِمْ قُزُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ أَذْكُرُ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فَتُهْلِكُنَا بِنَا فَعَلَ الْمُطِلُ ودَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نبأ الَّذِي آتَيْنَاهُ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 أَمَثَلَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُظْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ